بحمد الله تعالى قد نجز ما توخاه الفكر الفاتر من تقييد ما جمعه القلم من صيد الخاطر مقتصرا فيه على ما به التخلي من الأمراض النفسية والتحلي بالأداب الشرعية والأخلاق المرضية جعله الله تعالى خير هاد على منبر الوعظ والإرشاد وأنفع كتاب تجلى في مرايا الظهور لهداية العباد والحمد لله اولا واخرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.